على الشيطة الغهيم بسم الله الرحمن الرحيم كن <تصفيق> المستقين نَشْوٌ عَلَيَّ مِنْ شَكْيٍ واشعروا أني أنه بما كنتم تعملون متكئين على سوء نصف ثروه Thank <laughs> you. One, two, All uh -huh. All right. Oh, We hebben We <laughs> are Hallo, we يخافون بالنزل ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون One, <laughs>